جميعا وبارك الله فيك أخي الأذمن كان كلام متحدث فيه نفع كثير آسف على عدم زيارتكم باستمرار أسأل الله تعالى أن يشغلنا جميعا بالدعوة التحريضية والجهاد في سبيل الله اقول بعد التوكل على الله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 أيها الأخوة الأحباب كما تعلمون لقد تعددت الطواغيت وانتشرت وكثرت وتنوعت وأخذت تسيسر على مشارك الأرض ومغاربها وتجاوز الطواغيت الحد في ظلمهم وفي فسادهم وإفسادهم حتى انتشر الشرك وانحرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة الشياطين شياطين الإنس والجن وأصبح الموحد المسلم في نظر الكثير من الناس من أدعياء الإسلام أنه هو العدو وأصبح الكافر الرافضي أو المجوسي أو اليهودي أو النصراني أو البوذي أو العلماني أصبح هؤلاء أهل الشرك والكفر في نظر أدعياء الإسلام أنهم الأولياء وأنهم الأحباب والأصدقاء خاصة عندما استقرت الدهماء بالشرك والكفر والردة والبهتان وركنت الناس إلى هؤلاء والله عز وجل قد حذرنا في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالركون في دار الكفر والردة أي عدم إظهار العداوة والبغضاء للطاغوط ولأنظمته وقوانينه ولجيشه وقوات أمنه وقضاته ومفتييه في زمن الردة السكوت على أهل الردة في حد ذاته قد يوقعنا في الردة والعياذ بالله ولذلك كرم الله هذه الأمة بطائفة وعصابة من الناس تظهر في كل زمان لا تذال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لعدوهم قاهرين يقاتلون في سبيل الله وهذه الطائفة المنصورة بإذن الله موجودة في كل زمان وفي كل مكان حتى ولو لم يلطقي أهلها لذلك نحسب أن أهل التوحيد والجهاد وعلى رأسهم الأخوة الأحباب في تنظيم القاعدة وفي قاعدة الجهاد وأحبابهم وأنصارهم وإخواننا من الشباب المسلم المجاهد في الصومال ومن طالبان ومن إخواننا في جبهة النصرة ومن إخواننا وأحبابنا المجاهدين في كل مكان هؤلاء نحسبهم من الطائفة المنصورة من الطائفة الظاهرة والله حسيبهم لا شك بأن الله قد أكرم بلاد الشام أن ظهر فيها لواء التوحيد بعد أن غاب مدة طويلة من الزمن وإذا ما خرج أهل التوحيد والجهاد في بلاد الشام فلابد أنها قد قربت ساعة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما جاء في حديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام أحمد ثم تعود خلاف راشد على منهاج النبوة فهذه المعركة والضاطل بين أهل التوحيد من الموحدين المسلمين من أهل السنة والجماعة ضد أهل الكفر والشرك من شيعة ورافضة ومجوس ونصيرية وصليبية فأهل الكفر ملا واحدة وهذه المعركة معركتنا جميعا نحن أهل القبلة وأهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة هذه المعركة المباركة بدأت ثمارها تظهر في بلاد الشام بعد أن قامت الثورات العربية وحب الله هذه الأمة بالخير العظيم أنه يبقى فيها الخير إلى يوم الدين وتحولت ثورات الربيع العربي إلى ربيع شبه إسلامي إن شاء الله يتحول إلى ربيع إسلامي كامل وبدأ الثمار هذا الربيع تظهر بأن نرى رايات التوحيد والجهات رايات لا إله إلا الله رايات تنظيم القاعدة تظهر في بلاد الشام بل أنها توزع في الطرقات والأسواق في شمال لبنان وفي تركيا وفي سوريا وفي الكثير من بقاع الأرض هذا إذا ما دل على شيء دل على أن إخوانكم المجاهدين في تنظيم القاعدة قد استطاعوا أن يؤثروا في هذه الأمة تأثيرا إيجابيا طيبا فقد أحيوا معنى الجهاد الشرعي الجهاد الحقيقي البعيد عن العصبية والحزبية والوطنية وعن كل الشعارات التي كان يرددها الكثير ممن اندنغمس في المقاومات الوطنية الشعوبية وتحول الأمر إلى جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض نعم إن أخوانكم من الموحدين المجاهدين وعلى رأسهم تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة في كل مكان في الأرض هم في حالة انتصار وانتشار بخلاف الحملة الصليبية وعلى رأسها امريكا وحلفاءها فهم في حالة انكسار وانحسار وهزيمة ولعل سقوط هؤلاء الاقرام الذين كانوا يحفظون مصالح الدول الصليبية المحاربة للاسلام والمسلمين سقوطهم الواحد تلو الاخر امام صيحات المسلمين امام صيحات اهل, الع... أهل, الأولى... أهل الإسلام وغيرهم ممن يعيش بين ظهرانيهم ضد الظلم كان كافل اسقاف هؤلاء الاقزام نعم لقد رحل بن علي ورحل مبارك وهلك قذافي واذاك ذلك حصل مع زين العابدين ومع علي عبد الله صالح والآن نرى أن نهاية بشار المجرم بشار بإذن الله تعالى وسيجرف معه سيء الذكر حسن مصرلات حزب الشيطان ستبدأ نهايته بإذن الله بعد أن أعلن رسميا أنه يصف أو يقف مع هذا المصيري المجرم الكافر في قتال أهل الإسلام والموحدين وأصبح الأمر واضحا للجميع أنها الحرب الدائرة بإذن الله بين معسكر الحق متمثل بأهل السنة والجماعة ومعسكر الشر والشرك والكفر والباطل متمثل بالمجوس والرافضة والنصيرية ومعهم من يلتف إليهم أو من اجتمع معهم من الصليبيين إنها ملحمة ملحمة حقيقية لكن أبشركم بأنهما تسمعونا من خطابات مهزومة واضحة لسيء الذكر حسن مصرلات ما تسمعونه في هذه الأيام من خطابات إذا ما دل على شيء دل على أن المجرم بشار بدأ ينتهي نظام هذا إذا لم ينتهي فعلا وإن إيران قررت أن تجعل من سوريا حضيقة خلفية لمملكتها المجوسية الممتدة من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وجعلت من سوريا حضيقة يمكن أن تقاتل فيها كما تريد ولذلك نجد بأن نظام بشا قد انتهى وإلا لا يحتاج إلى قوات من الراقصين من حزب الله ولا يحتاج إلى قوات من هؤلاء المجوس الرافضة نعم إنهم الآن قد اجتمعوا جميعا لأن النظام قد انتهى أدركوا بأن المعركة لم تعد بين معارضة سورية تفوح منها الرائحة الوطنية تفوح منها رائحة القتال من أجل رفع الظلم فقط لكن لا من أجل تحقيق العدالة الربانية التي أمرنا بها وهو تطبيق الشريعة الإسلامية عندما أدرك أن المعركة تحولت من شعب معارض إلى أمة إسلامية تقف صفا واحدا في وجه هذا النظام الكافر وسيسقط بعده أنظمة كثيرة في المنطقة تصل إلى عمق آل سلول وإلى عمق هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سواء في لبنان أو في غيرها أدرك جميعا أن المسألة بداية النهاية وهذه أيضا من علامات الساعة الوسطى أسأل الله تعالى أن يثبت إخوانكم من الموحدين والمجاهدين نعم لقد انتشر أهل التوحيد والجهاد في عمق الأراضي السورية وصلوا من كل حب وصوب من أنصار الشريعة في تونس إلى أنصار الشريعة في اليمن إلى أنصار الشريعة في ليبيا وكذلك وصلوا من كل بقاع الأرض من أوروبا ومن ألبانيا ومن الكوسفو ووصل أيضا من الشيشان وغيرها من الكوكار وصل إخوانكم المجاهدين إلى أرض الجهاد في بلاد الشام وللأسف إن الخاصر الوحيدة التي يمكن لنا أن نقطع وأن نقسم ظهر حزب الشيطان هي منطقة القصير وحمص للأسف أن أخوانكم في لبنان حتى الآن لم يتحركوا في الاتجاه الصحيح لم يتحركوا في الاتجاه الصحيح بسبب أن هناك انهزام انهزام النفسي انهزامية موجودة في المشايخ وفي الحركات القائمة التي إما تركت الجهاد في سبيل الله وإما أنها ترى أنه لا جدوى أنه لا جدوى من الدعوة لا جدوى من الجهاد لا جدوى من التحريض لأنها قد وقعت في الذل بسبب تركها الجهاد في سبيل الله نعم يا أخوة والله الذي لا إله إلا هو لو كان بعد أسود التوحيد من اليمن أو من أفغانستاني أو من إخواننا في الدولة الإسلامية في العراق أو من إخواننا من الشباب المجاهد في الصومال موجودين في شمال اللبنان لكن الأمر امتهى منذ مدة طويلة من منطقة شكا إلى عمق القصير وكانت طار الحدود اللبنانية السورية وكانت إمارة إسلامية تظهر بإذن الله أقوى من هذه الإمارات التي انتشرت في كل بقاع الأرض نعم ولكن للأسف والله المستعان القائمين والشباب المسلم يبحثون عن قائد وليس هناك قائد سوى قيادات عسكرية ميدانية نعم نريد قائد ميداني عسكر من أهل السنة والجماعة وفي هناك أخوة فيهم خير لكن يحتاج إلى مرجعية يحتاج إلى لجنة شرعية يحتاج إلى عالم ربان يقود ويرفع الراية ولكن لما كان المشايخ كما تسمعون وكما تعلمون وكنا قد حاولنا واستدرجناهم كثيرا أن ينزلوا إلى الساحات والحمد لله نزلوا إلى الساحات وهذا كسر حاجز الخوف من النظام الصليب اللبناني ومن جيشه وقواته وأمنه وقضاته ومفتيه هذه المجموعة من المرتدين قد انكسر حاجز الخوف منها عندما نزل أهل السنة والجماعة إلى الشوارع نحن ما نزلنا من أجل مظاهرة لتنفيس العواطف لا ورب الكعبة إن المظاهرات التي فيها اختلاط وفيها تنفيس العواطف محرمة في شريعتنا هذه لا نقبل بها إن المظاهرات الحقيقية التي تخرج إنما تخرج من أجل إعلان أنه لن نركم إلى الذين ظلموا لأنه عندما يقع استقرار للنظام الكافر يتم القضاء على إخوانكم من أهل السنة والجماعة يتم محاصرتهم ولكن عندما يقع عدم استقرار عندما يكون هناك عدم استقرار يخشى حتى الأجهزة الأمنية والمخابرات والجيش تخشى من أخوانكم من أهل التوحيد من أهل الجهاد والتوحيد يخافوننا أكثر مما نخافهم في هذه الأيام وأسأل الله تعالى أن يتحول هذا الكم الهائل من الشباب من الانتظار وأن عن لوثة الانتظار والانبطاح وينطلقوا في سبيل الله وعندما تقع مشكلة ما في شمال لبنان نقول الآن إن شاء الله الآن فتحت فتحت الأبواب ولكن للأسف كلما أكرمنا الله بريح من رياح مصري يأتي بعض أهل الأهواء فيعمل على إطفاء هذه الرياح المباركة بتوجيه الشباب بالانتجاه الخاضر ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نحن في أمس الحاجة إنقاذة أثباث الشيخ أسان بن لادم وأبا مصعب الزرقاوي وأبو هاجر عبد العزيز بن مقرن ويوسف العييري رحمة الله عليهم نحتاج إلى قائد مثل خطاب في الشيشان نحتاج حكيم هذه الأمة أن يكون له الكلمة المسموعة المحترمة عندما أرسل خطابه الأخير دعوت كل المشايخ أن رحبوا بما قاله الشيخ أيمن الظواهر حفظه الله علينا أن نكثر حاجز الصمت علينا أن نسر رسالة للعالم أجمع أن أخواننا هؤلاء الموحدين المجاهدين هم تاج رؤوسنا وهم قدوتنا بعد الأنبياء والصحابة وضواننا مجمعين علينا أن نسر رسالة للعالم أجمع أنهم ليسوا بمفردهم بل أن قلوب الأمة وخاصة أهل التوحيد والجهاد فيها ما هؤلاء الموحدين المجاهدين ولكن لا حياة لمن تنادي لقد استفدنا من فتاوى الأسير والرافعي فتاوى الجهاد الذي لا تحتاج هذا الجهاد المبارك نحن في زمن فريضته الجهاد في سبيل الله لا يحتاج إلى فتوى لا يحتاج إلى إذن من أحد رد الصائل والمعتدي وقتل الطواغيت كله من الدفع الذي لا يحتاج إلى إذن ولا يستاط فيه الشروط اللهم أن تكون قتالك في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع التمايز الذي يتميز به أهل التوحيد والجهاد في راياتهم وقتالهم ووجهدهم وقطابهم وبيانهم ولكن قلنا الحمد لله نطق أحدهم بفتوى الجهاد وظن بعضهم أن الشباب ستخرج الآن والشباب قد خرجت منذ مدة طويلة والناس نيام ولذلك أمشركم بأن أخوانكم من المجاهدين داخل العمق الأراضي السورية تعدادهم لم يعد بالألف والألفين لا ولا بالإثنى عشر وهم لن يغلبوا بإذن بإذن الله بعد أن ثبتوا على الحق لكن المعركة تدور الحرب دائرة والمعارف تدور ولكن هذه الحرب الدائرة بإذن الله تعالى لو خسر الأخوة هنا أو هناك معركة فهي قصارة معركة ولكن الحرب دائرة والنصر بإذن الله في نهاية الحرب لأهل التوحيد والجهاد لقد وعدم الله عز وجل وعدنا الله عز وجل والله لا يقف المعاد باستقلاف في الأرض وتمكين كامل في الأرض ولكن إن تنصروا الله ينصركم ما نطالب به إخواننا في شمال لبنان وأهل السنة والجماعة في لبنان أن يجتمعوا جميعا أن يبدأوا بالاجتماع في الشمال وأن يحفظوا أنفسهم في الشمال وأن يجد الحاضنة وهي موجودة إلى حد ما ولكن تحتاج إلى تنظيم يجمعها تحتاج إلى من يساعل الحرب فيها تحتاج إلى قائد لا يستدرج ولكنه يستدرج قائد يرى أن النصر بيد الله وعنده منهج التوحيد والجهاد واضح هناك الكثير من أهل الخير في شمال لبنان هناك كثير من الشباب من أسود أهل السنة يتشوقون للقتال في سبيل الله يتشوقون بل أنهم يستعدون ولعلمك نحن الآن كل ما نفعله في التحريض أن يكون عندهم خلفية أمنية حتى ولم يتم تنظيمهم خلفية أمنية يحملون السلاح في بيوتهم في أماكنهم حتى إذا ما وقعت مفاجأة ما وحاول حزب اللات وأعوانه من الشياطين شياطين الإنس والجن من أدعياء السنة من المنافقين وأهل الردة إذا ما حاولوا أن يتحركوا يكون عندنا خلفية أمنية وهذه الخلفية الأمنية بإذن الله تعالى ستهيئ الأرضية لإخوانكم من المهاجرين كما تعلمون الأنصار في أمس الحاجة إلى المهاجرين والمهاجرون في أمس الحاجة إلى الأنصار فهؤلاء ان اتبعوا الأنصار والمهاجرين الأوائل إن اتبعوا السلف الصالح يصيبهم ما أصاب السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك هناك استعدادات كثيرة في شمال لبنان وأنا قلت وصرحت منذ أكثر من 8 أشهر أن الضاحية الشمالية موجودة وأن الربيع الإسلامي قد وصل وثماره وصل إلى شمال لبنان يبقى ما سأضع واحد فقط اتخاذ دمام المبادرة جمع الشباب بشكل جيد ربطها بفكر واحد وبإمارة واحدة ليس بإمارة عسكرية كل همها فقط أن تحمل السلاح دون أن تحمل إرادة القتال في سبيل الله إن السيوف ليست كلها سيوف توحيد هناك سيوف نفاق وهناك سيوف شرك وهناك سيوف كفر ولكن سيوف التوحيد يجب عليها أن تهيئ نفسها تحدد وجهتها ومنهجها واضح منهجها واضح القتال لعلاء كلمة الله في الأرض متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين هذا ما نريده وبإذن الله تعالى ستسمعون ما يسركم نحن الآن في حالة مخاض الأمة في حالة مخاض وأيام المخاض هناك من يضعف لأننا في حالة تمزق والأمة في حالة تمزق وضعف وهوان فتحتاج هذه الأمة إلى عملية قيصرية إلى رجال يحملون السيف ويقاتلون في سبيل الله المولود لن يأتي هذا المولود دار الإسلام ودولة الخلافة من دون أن يكون هناك دماء ونزيف فإما الولادة الطبيعية وإما الولادة القيصرية ولكن الظاهر في مثل هذه الأيام الولادة القيصرية بإذن الله تعالى ستكون في سبيل الله لعلى كلمة الله في الأرض نعم أخذ شمال لبنان ورفع راية التوحيد فيه وأعلانه إمارة إسلامية أمر يمكن أن يقع ولكن يحتاج إلى الرجال الذين لهم مرجعية تجمعهم جمعوا الأموال ودعوا إلى الجهاد وحشدوا الشباب وكتبوا الأسماء وظلوا بأنهم سيرسلون الناس إلى إلى سوريا مع أن إخوانهم قد سبقوهم بأكثر من عام ونصف في أرض القصير وفي داخل وعمق الأراضي السورية وقلنا الحمد لله أعلنوا أنفسكم في الداخل أنكم لواء الشيخ فلان والشيخ فلان مع أننا لا نريد هذه الأسماء لكنها نحن في أمسل حاجة إلى أن نشجع هؤلاء المشايخ ووالله أحب إلينا أن نرى هؤلاء المشايخ في صف أهل السنة والجماعة على أن نراهم خارج خارج هذا الصف في معسكر بالتوحيد أحب إلينا أن نرى المشايخ الذين ضعفوا وكلنا فينا ضعف وفينا يعني زلات كلنا أصامنا شيء منه من الذل لأننا تركنا الجهات في سبيل الله في فترة من الفترات واكتفينا بالتحريض عليه وبالدفع وبدعمه بالمال ولكن لم نحرك ساكن خطوة أن نضحي بأنفسنا وهذا كان سبب من أسباب الذل ولكن لن نسمح لأنفسنا الآن بعد أن أكمن الله عز وجل بهذا الربيع الإسلامي أن نعود أن نعود إلى الخلف لن نسمح لأنفسنا بذلك لن نسمح لأحد أن يخطف ثمار هذا الجهاد المبارك الذي بدأه أخوة خرجوا من الكهف من جبال أفغانستان على رأسهم الأسد أسد الجهاد في أفغانستان الشيخ عبدالله عزام رحمة الله عليه وتقبله الله من الشهداء والشيخ أسامة بن لادن وإخوانه وخطاب في دغستانا إلى الشيشة لن نقبل أن نسمح لأنفسنا بعد ذلك أن يأتي أحدهم فيخطف ثمار هذا الجهاد المبارك لكن أبشركم لم تقع معركة بين أهل التوحيد والأمة الإسلامية لأن هناك ابتخاذ قرار موجود عند اللجنة لجال الشرعية أن معركتنا ليست مع الشعوب إن الشعوب الذي كانت تعيش حصار وظلم من كبل الدكتاتور قزافي أو مبارك أو بن علي أو هؤلاء الذين يعانون الأمرين في سوريا من المصيرية إذا ما سقطت هذه الأنظمة نحن سنكتفي في بداية الأمر سنكتفي بغنائم هذه الأمة هذه الغنائم العظيمة جيوش من أهل التوحيد خرجت من السجون لآلاف من الشباب من أهل التوحيد خرجوا من السجون هذه غنيمة عظيمة ولعلمكم سخرج بإذن الله مئات الآلاف من الموحدين من سجون سوريا ومن السجون بلاد الحرمين ومن سجون تركيا كما خرجوا من تونس ومصر وليبيا هذا الأمر لا محال واقع إن معركتنا ليست مع الأقذم سواء الذين قتلوا أو هلكوا أو نفوا أو الذين أتوا من بعدهم كثمرسي والليبرانيين في ليبيا وغنوشي تونس وحتى ما يسمى بالمعارضة السورية إن معركتنا الحقيقية ليست مع الأذنب بل هي مع من الصليبيين أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا الكفر العالمي مجتمعا إلى جانب من العدود الإسرائيلي هذه المعركة الحقيقية أما هؤلاء الأذناب لن ندخل معهم في معركة الآن لن نشغل بمواجهات داخلية وإلا يمكن لنا أن نقوم لكن نحتاج إلى إعادة الأمة إلى التوحيد إلى المفهيم الولاء والبراء إلى مفهوم الأمة الإسلامية إلى مفهوم الحاكمية لله إلى مفهوم أن هذه الأمة أمة حباها الله بالدين الإسلامي لتقوذ العالم بما أنزل الله فأبشرك بأنه لم تقع بين أهل الإسلامي واقع. اللهم بين أهل الإسلام وأهل الردة والكفر والمهدان نعم هذا الأمر لا بد منه هذا واقع معركتنا مع الرافضة مع الشيعة الرافضة ومع المصيرية ومع الصليبيين في بلاد الشام وغيرها قائمة وهذا سيستمر سيستمر إلى يوم الدين في الوقت الحالي هناك استعدادات في كل مكان على أمل إن شاء الله هذه الأرضية هنا تصبح حاضنة جهادية للمهاجرين من الخارج من دون مهاجرين من خارج لبنان إلى لبنان لا أتصور بأن القائمين هنا على العمل الإسلامي عندهم الخضرات معظم المشايخ هنا مش انبطاح لا لا لا, لا. يذا أقول لكم وأنا أصرح من أهل الردة والبغتان إلا من رحم ربك لأنا لسه حتى الآن يعني كلما أجد أحدهم فأقول له أنت أميرنا أنت قائدنا قدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله بالكتاب والسنة فعندما نجعله أميرا في شمال لبنان بعدها بدل أن يقول قال الله قال الرسول يقول لك قال العميد قال العميد قال اللواء قال المسؤول هم مصيبة كارثة وكذلك فعلنا في جنوب لبنان مع الشيخ الأسير لكن للأسف لأنهم يعني بعيدين عن مفهوم أهل السنة والجماعة مفهوم التوحيد والولاء والبراء لكن هذا هي هذا هو الحال فنعمل على استدراجهم إلى ساحة النزول إلى المعركة يعني إن الله هذا الدين حتى بالرجل الفاجر أو الكافر فعسى الله تعالى أن نستطيع من خلالهم أن نصر لكن لن نكسر سوادهم أن هذا الذي كنت أخشى منهم تكسير سوادهم ثم وضع الشباب كلهم في أيديهم حتى يبدأوا بالسيطرة كما يريدوا وقد وجدنا مؤخرا كيف قامت بعد الأجهزة الأمنية بمباركة فتاة الجهاد التي تجمع الشباب في مكان واحد فتعزلهم عن أهل الحقي عن أهل التوحيد والجهاد بحتلة أنهم سيذهبون وأنهم سيتم إعدادهم وهم في الحقيقة سيتم تثبيتهم ولكن حتى هذه إن شاء الله فيها إيجابية كبيرة لماذا؟ سينكشف أمر هؤلاء المشايخ تعلمون أن الجهاد في سبيل الله هذه الطيبة المباركة هي الفاضحة لأهل النفاق لا يمكن أن يفضح النفاق والمنافقين بعد توحيد الله عز وجل إلا الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله هو الفاضح ولذلك كانت صورة التوبة فاضحة لأهل النفاق وعندما سينطلق بإذن الله جحافل الجهاد والمجاهدين في شمال لبنان سترى الكثير من هؤلاء المشيخ في البداية سيخرجون بفتاوى عرجاء شاذة ولكن الآن هناك لجنة شرعية تعلن بأن كل من يوالي الجيش الصليبي عندما تبدأ المعركة والملحمة سيقع في الردة وفي الموالات الكبرى وسوف يقاتل ويقتل كائنا من هذه مسألة انتهينا منها لم يعد الأمر كما كان سابقا كما وقع لإخواننا من الموحدين المجاهدين من فتح الإسلام عندما للأسد تخاذلنا وخاصة أهل الشمال في طرابلس الفيحاء نبدأ بأنها مدينة العلم والعلماء ولكن أكثرهم من الذين بضوا عن سبيل الله فالبقية الباقية الصادقة أسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يوحد صفهم وأن يبط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ليتخذوا القرار الصحيح نعم هناك من يحاول تثبيت الناس بتذكيرهم بموضوع الظنية وموضوع عبد الناصر وموضوع انذكروا ماذا وقع مع أن الواقع يختلف تماما الحكم على الشيء فرعا عن تصوره والواقع الآن ليس هناك جيش في الشمال يسيطر الآن أهل السنة بأيديهم كل شيء أنا بقول لكم يا أقول صراحة أنا عايش في الشمال في شمال لبنان لكن في تشارضم كبير في تشارضم كبير لأن الفئة الصادقة هي لا تفكر بالعمل المنظم عندنا مشكلة يا أخواننا أقولكم يا أقول صراحة نحن أحببنا علماء أهل السنة والجماعة لكننا أحببنا حتى من كان في جيب الطاهوث السلولي من هيئة كبار العلماء والعملاء منهم وهؤلاء يحرمون حتى العمل الجماعي من أجل إقامة الدين لماذا؟ لإرضاء لي؟ للملك السلولي فتأثر التيار السلفي بصورة عامة تأثر بهذا الأمر لذا كان يكون في الأمة الإسلامية تنظيم سلفي هذا ابتداء عند الجامية والمداخل والسلولية وأتباع النظام السلولي هذه بزعة لا تجوز وعصبية وحزبية سبحان الله بدل أن يحذر من العصبية والوطنية والحزبية الممقوثة ويشجعوا على التحذب لله ولرسوله ألا إن حزب الله هم الغالبون وليس حزب الشيطان وليس حزب الله لكن هذه الأمة الإسلامية تحتاج إلى عمل جماعي مغظم يكون لهم أمير لذلك لما خاجت تنظيم القاعدة بعقيدة سلفية ومنهج واضح لكن بإمارة إسلامية وأمير قالوا هذه التنظيم لا نقبل هذا عمل حزبي وهذا الأمر لأسف منتشر تجد أن الكثير نعم هناك تهديد لعروس آل سلول لا أتكلم عن بقية العظمة لماذا كلها عظمة معروفة يعني اليوم أن تفضح النظام الرافد النظام الرافد الإيراني والنظام الأردكاني التو... الموجود في في, في... في تركيا أو نظام مرسي يعني هؤلاء كشفهم واضح من العراق إلى سوريا إلى عمق المغربي إلى عمق الجزائر يمكن لكن النظام السلولي مدال حتى الآن يطلط وراء هيئة العلماء الذين هم من, من العلماء الذين نشروا عقيدة أهل السنة والجماعة بكثرة وتأثر كثير من الناس بكتبهم لعلك يعني لا تجد ونحن لا نشك في أنه قد نشر هؤلاء العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة فيما يتعلق من موضوع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وجزء من توحيد الألوهية ولكن تركوا جزء الأكبر اختصروا توحيد الألوهية فقط في الحديثه عن العبادات والشعائر أي عن الشعائر المحضر وعن موضوع احتصلوا فقط بالشعائر في, في مقابل التبدع لكن تركوا موضوع التحكم إلى شرع الله والحاكمية لله وتحكيم شرع الله والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله والتحريب على الجهاد تركوا كل هذه الأمور لذلك تجدوهم عندما يوزعون الكتب يوزعونها وهم يحاربون الجماعات والتحذب ولو كان تحذبا وتجمعا على أساس نهج السلط الصالح لإقامة الدين وهذه مشكلة مشكلة تجدها قائمة ولذلك يشير عمل فردي يشير عمل فردي بيصير قيادة فردية يعني أنا في لبنان يجي أحدكم يقول لك شو رأيك آه بجماعة آه جماعة مين؟ جماعة الصباغ الحاجة الصباغ لماذا نقول الحاجة الصباغ؟ تعرف لماذا؟ لأن الأصل يكون هناك جماعة ارتبط اسمها بهدفها الشرعي وهو إقامة الدين فنقول أنصار الشريعة جماعة الدولة الإسلامية مثلا جماعة الخلافة الإسلامية حتى حزب التحرير مع ضراراته والحراسي عن نهج السلف استطاع أن يربط اسمه بالواجب الشرعي وهو إقامة الخلافة على ضراراتهم ولكن نحن حتى الآن لما بتسمع الآن بلك جماعة الشيخ فلان <تصفيق> شو جماعة الشيخ فلان يعني عنا تقول الناس جماعة الشيخ بكري وجماعة حجر الصباح وجماعة الشيخ فلان, فلان لذلك في العملية في البداية لأن ليس هناك عمل منظم يربطنا فكر واحد يربطنا عقيدة واحدة من واحد إذا كان أمة الإسلامية تعمل لإقامة الدين فعليها أن تظهر بهذا المظهر من هذا المنطلق أجل أن العمل الجماعي غير منظم في بلاد الشام وخاصة في لبنان في شمال لبنان بقية لبنان لا حول ولا قوة إلا بالله يعني انا أعرف تماما الوضع في إخواننا في صور وفي صيدة وفي حالة الناعمة وفي البقاع إلى مجل العنجر الأمر هناك هناك سيء للغاية يا أخوة لأن حزب الشيطان يسيطر سيطرة كاملة بالتحالف مع جيش الصليب وقوات الصليب في لبنان وخابرات وأمنيين ولولا أننا في وضع الآن في شمال لبنان نأمن على أنفسنا من من هؤلاء يمكن لما ستطع تتكلم بهذه الجرأة كما تعلمون هذه الغرف المباركة فيها عيون ورصد يبقى فيها عيون ورصد ولكن نحن الآن هم يخافون منا أكثر أكثر منا أن نقرب منهم لأنه فعلا هم يخافون منا لأنه يعرفون أن الربيع الإسلامي سيصل إلى شبال لبنان ورب الكعبس الحاسب الجميع وستسمعون وستسمعون عن كل هؤلاء الذين عذبوا أهل السنة والجماعة وعذبوا الشباب ورب الكعبة سيتم محاكمتهم فردا فردا نحن لا ننام على ضيم إما أن يقتلون وإما أن نقيم شرع الله فيهم في هذه البلاد وغيرها هذه القضية واضحة نحتاج إلى لجنة شرعية من العلماء حتى لن تكون موجودة في لبنان لكنها تكون مرجعية للشباب تعرفون يا اخواننا في عندنا حالة عجيبة كنت ذكر في ايام دولة الخلافة الاموية والخلافة العباسية يعني في عصم العصور في القرن الرابع هجري والخامس هجري كان يعد العلماء الربانيين على الاصابع بالثلاثة و بالأربع يعني ناذر ما كنت تسمع ان هناك عشرات العلماء في آن واحد في مكان واحد يعني تفور في أيام الدولة دولة در الإسلام في أيام الدولة الإسلامية الآن في زمن الردة والكفر والمهدان عندك جمعية علماء المسلمين في لبنان تزيل عن سبعمائة شيخ وعالم ما شاء الله وكل إيش <تصفيق> وكله ساكت ساكت ساكت نهران وماكت كفرا كله يؤيد الانتخابات والتحاكم من الطاغوت وإخواننا والعياذ بالله إخواننا النصارى شركاؤنا في الوطن واخرطي وعيش اهلي مشترك ليس هناك مفهوم للولاء والبراء بل ان كثير منهم يقول ان لبنان لا يصلح كيف لا يصلح يا شيخ وان الاسلام لا يصلح تطبيقه في لبنان سبحان الله مع ان الاسلام صالح لكل زمن ومكان ولكن انت يا دعي لا تصلح وليس الاسلام الإسلام مصالح لكل زمان ومكان بل إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام وهذه الدعوة المباركة في زمن الغربة الأولى بدأت في بلد وفي أرض الشرك وخرج من قلب الظلماء نور التوحيد والغربة الثانية بإذن الله تعالى وهي غربة شديدة لأنها ليس بين أهل الشرك الظاهرين على على شركهم الأصلي بين أدعياء الإسلامي من المشركين ومن المرتدين والمنافقين هم الذين يقفون أمامنا هم العدو فاحذرهم أن تضح الرافضي أمر سهل هذا مشرك وشركه أصلي عندنا وكذلك السبعي والمجوسي والإيراني والعلماني ولكن هناك من يتكلم بأسنتنا ويقول أنه يتبع نهج السلف الصالح فضح الحابشي سهل جدا يا أخوان حتى الحبشي معروف أنه طائفة الشرك وكشفه أمر واضح تجدونهم تسمعون كلامهم وكأنك تستمع لواحد من المشركين في الشوارع لكن المشكلة عندما يكون هناك من المداخلة وأدعياء السلفية الذين يوالون النظام السلولي يخرجون إلينا يستشهدون بكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن ينزلون أقوالهم على واقع يختلف هتعرفون يا أخوانا أن الواقع في عصر منذ عطس الخلافة الراشدة حتى سقوط دولة الخلافة العثمانية ماذا كان واقع الأمة هكان دار الكفر أم دار الإسلام أسألكم بالذي لا إله إلا ه الواقع الذي كان عليه الأمة الإسلامية منذ عهد الخلافة الراشدة منذ أن قام الدولة الإسلامية في مدينة المنورة إلى سقوط آخر دولة إسلامية دولة الخلافة العثمانية كنا دار إسلام يا أخوة يعني كل ما سمعنا عن أحكام وفتاوى لشيخ الإسلام ابن جيمية ولشيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير وكل ما روية من أقوال للصحابة الكرام عند اختلاف الذي وقع بينهم كانوا في دار الإسلام ليس في دار الردة والكفر والمهتام فالبعث عن المصلحة في زمن الردة خضع شميع كارثة بأن المصالح تبنى على أساس المقاصد ومقاصد الشريعة أعلاها حفظ الدين لما يكون دون الإسلام موجودة والدين محفوظ عند إذن نبحث في المصلحة في موضوع حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العطل ولكن حفظ الدين هو المقدم أما الآن في زمن الشرك والكفر لا نبحث عن مصلحة ومن العاري أن نسجد بكلام علماء كانوا في دار الإسلام عندما سجن العلماء في السجون إمام أبا حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد محمد والإمام البخاري وكثير من أئمة وعلماء المسلمين كالبخاري والغزالي والجويني سجنوا وشيخ الإسلام من تيمية لكن في ظل دار الإسلام أي في ظل أن الدين كان محفوظ لذلك لم يخرجوا لم يخرجوا على الحكام بينما نحن الآن في ظل دار الردة فالخروج على هلاء الحكام واجب لكن يأتي أحدهم فيستشهد أنه انظروا ما حصل مع كل ما فعله الحجاج الحجاج ابن أبي يوسف الثقافي لم يخرج عليه العلماء لكن في عهد الحجاج لم يكن دار الكفر لم يكن دار ردة لم يكن دار شرك لم يكن هناك أماركسية ولا سيوعية ولا دموقراطية أما الآن في دار الكفر كفاكم مستهزان كفاكم تضييع لإحكام الإسلام وإنزالها في غير واقعها نعم يستشدون بأقوال شيخ الإسلام وإمام ابن القيم وابن تيمية هؤلاء العلماء الجهابذة الذين لم يخرجوا على الحكام إلا بقضر المحاسبة أما لأن كان في عهدهم دار الإسلام أخوانا وكان هناك جهاد ولما احتل المغول والكتار وبدأت الأرض تصبح دار مركبة هنا بدأت الفتاوى لكن في زمن كان رائق الإسلام مرفوعة أما الآن الأمر يختلف الأمر ليس بحث كفر دون كفر كفر دون كفر إذا صحت روايتها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ونحن نعرف تماما المشكلة في الرواية ولكن إن صحت كلمة كفر دون كفر هي في دار الإسلام قد يظهر بعض الفسوق هنا وهناك والكفر الأصغر لا يخش من الملة بخلاف الكفر الأكبر وهذا كفر البواح أما اليوم فهو كفر فوق كفر ردة فوق ردة يريدون أن يقولوا بأن النظام القائم الآن في بلاد الحرمين هو نظام شرعي وإن كان فيه فساد كما كان الحال في بني أمية وبني العباس وبني عثمان والعلماء حتى العلماء ظلموا والسجنوا لم يعلن الجهاد عليه لم يخرجوا عليه يريدون, ماذا يريدون يريدون أن يقول لكم لا تخرجوا على هؤلاء الطواغيت من أهل سلون لأن المشايخ من أهل السنة والجماعة لن يخلقوا على أولي الأمر نعم نحن لا نخلق على أولي الأمر أجل هذا أولي الأمر الشرعيين الذين يطبقون شرع الله أما أولي الشرك والكفر والردة انتبهوا يا أخواننا مسألة خطيرة مسألة خطيرة نعم استشهاد يستشدون بكلام شيخ الإسلام لكن في من يتكلم عن المصلحة والمقصدة في زمن الردة والكفر أليس إقامة الدين وإذاة الشرك وتطبيق شرع الله الواجب الشرعي الذي يقدم على كل المصالح هذا ما أحببت فقط أن أشارككم فيه الرأي وأبشركم بأن الجهاد القائم في بلاد الشام بإذن الله تعالى سيستمر وعقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء بإذن الله ولكن الله عز وجل أخبرنا أن هناك تداول وتلك, أيام وتلك الأيام لداولها بين الناس فإن شاء الله ستعود خلافة راشدة على منهاج النبوة لكن الأمر يحتاج إلى ثبات وإلى مواصلة الإعداد والتدريب والجهاد ولعلمكم الآن العمل المنظم في بلاد الشام يقوم على دائرتين دائرة المرابطة والإعداد ودائرة الجهاد عندما تفتح الأخوة منطقة ما ويتمطرد الجيش الصليبي والنصيري والرافضي والبعثيين وتطهير المنطقة منهم يدخل أخوة وجوه تأتي من الخارج فتبدأ بالمرابطة في المنطقة المحررة مرابطة كاملة اهتمام بشؤون الأخوة في أو القرية أو المدينة تغريب الشباب إعدادهم عقديا وعسكريا لي ليكونوا أيضا هم مشاركين في العمليات في, في مجاهدة في الداخل فبين المرابطة والمجاهدة يعني بدأت العمليات تستمر بشكل جيد لا يمكن لك أن تترك المنطقة بعد أن تحررها كي لا يرجع إليها الأعداء وكي لا يفسد الأمر بين الناس فإن التوحش والفوضى القائمة تحتاج إلى إذارة وإضافة التوحش هو بأيدي اللجان الشرعية التي تناصر وتؤيد هذه الفصائل الجهادية ندعو الله لنا أن يثبتنا وأن يعني يسهل لنا أمر الخروج من هذه البلاد ولكن كما تعلمون من عجز عن الخروج إلى أرض القتال في بلاد الشام فعليه أن يفتح جبهة في منطقته في داره وأنا أعتقد بأن موضوع مركزية في الجهاد يعني خلل وخطأ يجب علينا أن لا نكبره بل أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها غير مركزية إلا ما جاء به نص ليقول بأن هذا الحكم لا يتم تطبيقه إلا هنا كما نقول الحج عرفا لا يمكن أن تحج في مكان آخر ولكن أينما كنت أنت عليك أن تخرج على الطواغي وأن تعمل بمعوفة تنهى عن المنكر وتعمل لإعلاء كلمة الله وأن تدعو دعوة تحردية وتجاهد في سبيل الله هذه كلها مسائل مهمة جدا وقد استطاع الشيخ أسامة بلادن رحمة الله عليه وإخوانه أن يقول لنا رسالة واضحة أن علينا أن لا نفكر بمركزية الجهاد في سبيل الله بل أصبح علامة الجهاد كل بقاء الأرض أينما كان هناك من الموحدين يعد العدة بقدر استطاعتهم ويعملوا على على المواجهة فالإعداد وتسليح الأمة من أجل يعني إيجاب خلفية أمنية الآن هنا خلفية أمنية موجودة في طرابس لدرجة أن معظم الشباب تحمل السلاح الآن بل أن الكثير من الشباب التي لا تحمل السلاح يتم دعمها بقدر الاستطاعة ماليا من أجل أن تشتري السلاح وتحاقز عليه وهناك من يجتمع تحت تحت مشايخ وتحت امره بعض الاخوه من من السابقين كالحاج صباغ وغيره هؤلاء كلهم سابقين ميدانيين لكن كما قلت لكم ان المرجعيه الحقيقية تكون مرجعيه علماء من اهل التوحيد والجهاد علماء ربانيين يعرفون كيف ينزلون الاحكام على على الوقائع على كل الاحوال هذه هي الحاله الموجوده الأمة الإسلامية في حالة مخاض وخاصة في الجسد الذي يعني فيه إصابة شديدة الآن وهي في بلاد الشام علما بأن إخوانكم قد وصلوا إلى بورما ووصلوا أيضا إلى الكثير من, من المناطق التي فيها عدو مشرك يقاتل ويقتل ويضبح وبورما أنا أذكر تماما أول مرة أرسل شباب من أوروبا إلى البورما لمناصات إخوانهم من المسلمين كان عام 1990 وثمانية والثمانين من عام ثمانية والثمانين ونحن نسمع عن قتل المسلمين في البورما وعن ذبحهم لكن لم يكن هناك إعلام بديل لم يكن هناك ال الإنترنت وال والفيسبوك والتويتر والويتس أف والفايبر ما كان هناك إعلام بديل كانت الناس لا تسمع وكما تعلمون وسائل إعلام العالمية كلها يسيطر عليها الصريب العالمي أما الآن الأمر اختلف الناس صارت تسمع وصلت تبدأ بعملية مناصات بعضها بعض من كان يسمع عن الأحداث في سوريا أحداث حما حتى الآن الكثير من المسلمين لم يسمعوا بها بل هذا اللعين الذي هلك البوطي له كتاب يقول أن الجهاد المبارك الذي يقوده الرئيس القائد حافظ الأسد في قتال أهل البغي شوف يعني يعتقد بأن, بأن هذا النصيري الهالك المرتد يعتقد بأنه قائد ويقاتل أهل البغي يقصد بها يقاتل أخوانكم من الموحدين من الطلائع الإسلامية الطريعة المقاتلة التي قاتلت في حما بالثمانيات ليست مسألة جديدة على هذا البوطي البوطي منذ يومه الأول وهو هكذا ليس أمر جديد كما يظن البعض ولكن من ينام مع الثعلة مع الزئب سيمتهي طعام للذئب هذا الذي حصل وهذا ما سيحصل بكثير من هؤلاء السنة الذين أضلهم الله ماذا أقول لكم؟ ما لن نحاول كثيرا معهم ولكن هناك فئات لا حول ولا قوة إلا بالله طيب أخوة أترككم الآن إذا كان في أي سؤال أي تعليق أسأل الله تعالى أن, أن يوفقنا وإياكم لفهم الواقع والسبات على مصطف أهل التوحيد والجهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخير حبيب أما بالنسبة لترجيرات الريحانية كما تعلمون انا منطقة الريحانية هي منطقة يعني مرتبطة بالحدود السورية وهي منطقة تواجد يعني لأخوانكم أهل التوحيد والجهاد وكذلك لما يسمى بجيس سوريا الحر فهي يسيطر عليها المعارضة بشكل عام والتيارات الإسلامية الجهادية بشكل خاص فالأخوة الذين ينطلقون من كل بقاع الأرض إلى تركيا يعني يصل الكثير منهم بالنهاية سواء عن طريق ميناء مرسين إلى انطاطيا من انطاطيا إلى الريحانية يصل إلى هناك فيبدأوا بعملية التمركزي ويدخلون إلى الأراضي السورية منهم يدخل بالحدود النظامية ان كان يحمل أوراق نظامية من السوريين وإن كان من غير السوريين من الأجانب يدخلون بطريقة غير نظامية ولكنها مفتوحة فتدخل من هناك إلى عمق الأراضي السورية حوالي 170 كم منطقة كلها محررة بأيدي المجاهدين لذلك أدرك النظام المصيري أن المشكلة أن الأراضي التركية أو الحدود التركية مع السورية مفتوحة وظاهر أن انطاقيا أكثرها من من من الع من فيها الكثير من البعثيين والنصيريين من اتباع النظام السوري وهم من الاتراك وكذلك هؤلاء يعتبروا يعني في خاصيه النظام التركي يعني سكين يقطع وقد وقعت اشتباكات بينهم وبين الاخوه في منطقة منطقه الريحانيه قبل التبجيرات هذه الأخيرة أنا نعرف تماما أنه ليس من مصلحة جيسرية الحل ما وقع في تركيا وليس من مصلحة المجاهدين على وجه الخصوص ما وقع في تركيا في الريحانية بل هذا من مصلحة النظام المصيري وهو الذي يريد أن يرسل رسائل إلى النظام التركي المشكلة الآن أن كيف سيتحرك الأخوة, الأخوة يعني قد أوجدوا أكثر من حاضنة في المنطقة هناك لا, يعني لا يضرهم إن شاء الله بإذن الله هذا العمر بل عندهم أماكن أخرى لكن الظاهر بأن المعارضه السورية تريد ان تعمل على تحجيم الاخوه من من المجاهدين تحجيمهم بالابلاغ عنهم هناك شبكه لنا ان المعارضه السوريه تبلغ عن الشباب يعني يتم التبليغ عنهم في مناطق كثيره خاصه من يذهب عن طريق اجسام من شمال لبنان هناك من بعض اللي فسبت هناك بعض من من يدعي انه من سوريا الحره إن رأى أن هناك من التعارات الإسلامية التي لا توالي جيل سوريا الحر يتم التبليغ عنها او تسليمها بطريقة غير مباشرة يتخلص منها يحاول معهم في البداية أن يردهم أو أن ينضموا إليه فإن لم يفعلوا يعمل على التخلص منهم هذا أمر واضح وكذلك حصل في تركيا يعني جيل سوريا الحر لما رأى أن الشباب تتضفق من كل حد وصوب عن طريق منطقة الريحانية سواء من الأجانب كما يسمونهم من المسلمين من خارج المنطقة يأتون إلى هناك فهذه يعني جعلتهم يضعفوا وكما تعلمون أن جبهة النصرة سطاعت بحول الله تعالى أن, أن تجمع العدد الكبير بل أصبحت يعني رأس الحربة في الجهاد في سبيل الله مع إخوانهم من بقية الفصائل والكتاب الإسلامية فالكتاب الإسلامية والجهادية فيما فيهم جبهة النصرة وخاصة إعلانها المبارك بيعتها للشيخ أيمان الظواهري بغض النظر عن خلفية هذه البيعة وعن خلفية وطبيعة التعاون بين الدولة الإسلامية وبين جبهة النصرة وبين التنظيم فكلهم في النهاية يتنفسون برئة واحدة ويتحركون بحركة واحدة لإقامة الدين فنحن المسميات والأسماء لهذه يعني سواء اسم إمارة أو اسم جماعة أو مجموعة أو جبهة كل هذه تخدم هدف واحد وهو إقامة الدين والجهاد في سبيل الله يعني لابد له أيضا من قاعدة منظمة المهم شعر أن هناك كثير من جيس سوريا الحر يعلن انشقاقه عن جيس سوريا الحر والانضمام إلى ماذا الانضمام إلى الجبهات الإسلامية لأن كما تعلمون الشعب السوري كما أيضا شعب مسلم سبحان الله مع كل مع كل ما يعني فعله هذا النظام النصيري لمدة أربعين عاما من, من محاربة للدعوة السلفية كما تعلمون أن الدعوة السلفية لعلها من أكثر آآ يعني آآ الدعوات محا يعني تم محاربتها في بلاد الشام حتى من الصوفيين حتى من المذاهب ليس فقط من النصيريين كان مؤخرا إذا اعتقد شاب سلفي أو, أو, أو سآسب شاب علماني يقوم ما يسمى بالإتلاف السوري وبالمعاضي السورية بالضجة من أجله وهو علماني ماركسي لكنه من, من من أنصار الجيش الحر أو الثورة السورية ومينما يعتقل مئات الشباب من السلفيين بل الآلاف لا يتكلمون عنهم لذلك الآن الأمر اختلف الآن بعد أن وصلت يعني كتائب المجاهدين إلى الداخل وماذا نقول يعني الأمر قد وقع ورأينا ماذا فعله عرعور وغيره من, من تعطيل لهذه الفيضة المباركة يعني كنا نسمع مقولة في البداية منذ عامين سلمية سلمية إلا الجهاد إلا الجهاد والله ما وهذا أضرم كثير وللأسف كان يعرع كما يريد ويتكلم كما يريد والآن يحرمون حتى الجهاد على غير السوريين يعني يحرمون الجهاد على من هم من الأجانب هذه كلمة يقولها إنسان واحد ولكن الحمد لله الآن الوحود السفوف أو الجبهات كلها تصب في خانة واحدة محاربة الرافضة والمصرية وحزب الله وحزب البعث ومن ولاهم من الصليبيين لذلك نغض البصل عن مثل هذه الأمور حتى لا يستفيد منها العدو ولكن نحن نتكلم الآن أن فعلا هناك الشخصات كثيرة من جسرية الحر وانضمت إلى جبهة النصر وهذه بادرة طيبة وظاهرة طيبة مع كل الشروط الصعبة عند جبهة النصر عندهم شروط هي الشروط الستة الرئيسية يعني مع كل الشروط الصعبة التي لا يمكن أن يعني ينضم معها إلا من كان فعلا يريد الله ورسوله يعني غاية إرضاء الله يريد أن يموت في سبيل الله ويريد أن يقاتل في سبيل الله الأمر اختلف ولهذا المعارضة الخارج مضغوط عليها من أجل أن تعلن مواقفها ضد جبهة النصرة مع أن القيادة العسكرية لجلس سوريا الحر وجدت نفسها مضطرة أن تعلن بأن جبهة النصرة هي من, من أهل البلاد وأنه من المجاهدين واضطرت أن ترفض إدراجها تحت بسمى الإرهاب من قبل العدو الأمريكي ولكن الجناح السياسي للمعارضة للأسف يعني ضغط أكثر وبدأ يجمع الأموال أو بدأ يمنع الأموال عن عن الجيش الحر ومنع الأموال عن التنفيقيات السورية يعني إضعافها أو يعني أنها لم تستمر كما كانت عليه ولذلك هذا كل أسليب الضغط من أجل ماذا؟ من أجل كما قالوا هم من أجل تصفية الصفوف والله الذي لا إله إلا هو إن هذا خير عظيم لإخواننا لأن الطمحيس وتصفية الصف من, من التيارات العلمانية والجاهلية ده مهم جدا اتداء نحن نطالب به ونحن نعمل عليه ونقبل أن نقول تحت راية إلا راية الإسلامية الظاهرة فلذلك في نهاية المطاف كل ما يتآمرون به على إخوانكم من المجاهدين في حد ذاته امتصال لإخوانكم لأن الناس الآن لم تعد تطفق بأي جهة وخاصة بعد أن أذكوا بأن أمريكا وروسيا وقحت اتفاقيات أما قضية العدو الإسرائيلي وضربه للصواريخ وغيرها أنا أعتقد بأن الموضوع واضح جدا وهذا تحدي كبير وانكشف طابقهم وإعلانهم الآن هضبت الجولان نقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بإذن الله فلذلك يعني الوضع كله يتجه في اتجاه النصر بإذن الله علينا الثبات مع التوكل على الله وأن لا نضعف, نضعف في, في مقابل التيارات المتعددة من العلمانيين دعهم يفعلون ما يريدوا نحن الآن عملنا على الساحة الميدانية الساحة الميدانية بالداخل بعيد إخوانكم من المجاهدين وحتى جيل سوريا الحر ينصق معهم من أجل عمليات في بعض المواقع هذا التنسيق موجود لكنه يخشف نفسه والأخوة لا ينكشفون عليه هذه مسألة تأكدنا منها أنهم يكشف أنفسهم للجبهة والجبهة لا تكشف على أحد فارق الله فيكم أخي الكريم وأخذ باللاقص الحمد لله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي منى على هذه الأمة بهذه البقية الطيبة من أهل التوحيد والجهاد أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم ويسدد رميهم وينصرهم على أعداء الملة والدين وأن يكرمنا بدولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة وبإذن الله تعالى هذا الربيع الإسلامي في المنطقة سيمتشر وسيصل إلى كل المنطقة وأظن أن أكثر المنطقة تأثرا سيكون للمنطقة الجيب الكبير لحزب الشيطاني والحزب الله والبعسيين والقوميين وأعداء الملة والدين من الصليبيين وغيرهم ولذلك أخوانكم هنا يعدون يعني أنفسهم يعرفون تماما أن الآن مناصرتهم يعني موجودة ولكن تحتاج إلى أعداد التضييق الذي وقع الأخوة بأوروبا والاعتقالات هذه كلها تصل هنا وهناك ولكن يعني هي أخف منها في المناطق التي كان فيها عمل منظم يعني بريطانيا بالذات لا تستطيع بريطانيا أن تفعل كما فعلت حكومة بلجيكا وغلندا لأنك كنا يعيشوا فيها بريطانيا أسود يعني كان فينا أيام شيخ يعني أبو الخير وكان الشيخ أمو عبد الرحمن وكان الشيخ الأسير فقط الله أسوأ أبو قفادة وأبو حمزة المصري وأخونا الدكتور الشيخ هاني السباعي وفيصل الجمعيكي والعبد الفقير وغيرنا من هؤلاء الراديكاليين الذين يعني يناصرون الجهاد يعني أنا أذكر تماما جمهة الشيشان كان الشيخ أبو قتاد الله فيك أسره يتصل به خطاب هاتفية ونحن في مؤتمر إسلامي في وسط لندن وعند وأمامنا الجمع من الآلاف من الشباب التي كانت تتجند ويبدأ إرسالها رجال وأموال تصل الى. إلى عن ارطليج جورجيا إلى الشيشان وغيرها وكذلك اخوانكم في طالبان يعني كان لهم وجود في بريطانيا لكن للاسف في بعض بقيه الدول وخاصه هولندا وبلجيكا وفرنسا يعني فرنسا للاسف المشايخ هناك التلفيزيين يعني لو التعبير لذلك كانوا يضيقون تصور لما تحققوا في بريطانيا كان مباشره الرد عليهم ثاني قوي الآن يعني الشيخ هاني في بريطانيا ومعه بعض الأخوة من أهل التوحيد والجهات ممن يجيش ويعد ويحرض ويماصر فأسأل الله تعالى يستبددهم جميعا نعم التلفية والأخوانجية هم الذين كانوا يعملون على على محاربة التضييق على الشباب طيب أخي بالنسبة للبيان تسمعتموه إن شاء الله يتحول هذا البيان يعني بإذن الله تعالى إلى وحدة صف والعمل الميداني عاده يحتاج إلى الى يعني مرونه الى مرونه لا يمكن لك في العمل الميداني فجاه أن توحد الناس على فكر واحد التاتي من خلفيات متعدده يعني لا تصور ولكن الحمد لله يجمعنا حب الله وحب الرسول ويجمعهم يعني لقتال عدو واحد فاسال الله تعالى ان يثبتهم وان ينصرهم طيب يا اخوانا مضطر اعمل خروج واسال الله تعالى أن يجمعنا بكم مرة أخرى وفي عندنا الآن ماتصال من تركيا إذا كان الأخي الصفيع يتواصل معكم يخبركم من الريحانية ماذا ماذا يقع هناك المواجهات توقعت منذ أكثر من شهر وأكثر منها مواجهات كانت يعني بين الناس في الداخل بين أتباع النظام السوري ومخابراته فهم يفهمون الواقع هناك أكثر من غيره طيب يا أخوان السلام عليكم وعطة الله وبركاته عندها مشاركة